بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبينا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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءٍ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 قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولی بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يُكُ مُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُنَّهَا فَعَدَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاللَّهُ الْأَذَّابَ رَتُمْ مَلَأَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء.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 عن سجدتي ابتون فضلا من الله ورضوانا يبتون فضلا من الله ورضوانا في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شط أجو فأزرع فاستغلظ فاستوعب على سوقه يعجب الزراعة ليغذ بهم الكفار.